اثنان استمع إلى أسماء الأشهر وأعدها ثم اكتبها في دفترك الأشهر كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران. تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول